السلام عليكم الحمد على الراضي الذي مصطفى سي المدير المشرف وامي مصطفى الصحابه الكرام لبني الارض المستقيمين الشرفه وبعض الخطط اللهم صل ودي علينا وعليكم بالصالحين ابدا صلوا ينفعنا عدلهم وعلينا ما بين الناس نريد منتهي من البدع او امرت القواعد في الكلام على الاجماع قاعدة هل إجماعوا أهل كل اصل من حجة هل إجماعوا أهل كل عصر حجة يعني هذه القاعدة المفروحة في هذا الباب سيئة السؤال لأن كما قلنا في الكلام عن إجماع أنه غير مضطفح عليه يعني قبول إجماع كحجة لأن أدلة الأحكام غير مضطفح عليه لأن كما قلنا لإمام أحمد في رواية عنهم أنه لا إجماع إلا إجماع الصحابة وهذا قول أيضا ابن حزم وبعضهم لا يرى إجماع حجة أصالة الشوكاني طبعا هذه من النواقص عند أصول الشوكاني إنه لا يرى الإجماع حجة أصالة خطأ مبين في هذا الباب بل متفق عليه بين أهل السنة الجماعة والعدول من أهل السنة الجماعة على أن الإجماع حجة الحديث هنا ما رأاه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن هذه القائدة يعني فرعا قدر حجة الإجماع الجمهور أهل العلم من, من, من, من, من السلف والخلف يرون بأن إجماع كل عصر حجة ما دمنا قلنا في التأصير العام الإجماع حجة يبقى الإجماع في أي عصر من عصور سواء عصر صحابة أو عصر الطبعين أو عصر من جاء بعدهم فهو حجة لكن بعض العلماء الذين يعني قرروا بأن الإجماع هو إجماع الصحابة فقط هؤلاء وقفوا عند إجماع الصحابة فلم يقولوا بأن الإجماع في كل عصر حجة هو ابن حزم كما قلنا والرواية عن أحمد وهذا كلام خطأ مبين حيثما كان الإجماع كان كانت حجة ملزمة يأثم من خالفها وبعضهم يفسقوا أو يبدعوا وبعضهم يكفر من خالف الإجماع قاعدة وطبعا هذا ليس مقام التفصيل في هذا الباب قاعدة لا يعتد بقول العوام في الإجماع هذه مسألة من الأهمية بمكان هل الإجماع هو عوام الناس كل الناس أم المسألة على خاصة الناس صحيح أن انا لما بينا الإجماع قلنا الإجماع ما معنى الإجماع هو هو اتفاق مجتهد الأمة وهذا حق لأن المسألة أصلا في الرجوع إلى أي مسألة معضلة الله تعالى قال ارجعوا لكل الناس ولا قال ارجعوا لأهل الذكر ان كنتم لا تعلمون وقد قال الله جلال فعلاء وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم العلماء لعلمهم الذين يستنبطونه منهم إذن العوام لا يدخلون في الإجماع وطبعا الدليل على ذلك الحج على ذلك قوله للسلام هل لا حين جاهلوا إنما شفاء الأي السؤال هل أو السؤال لا يرجع فيه إلى العوام بحال من الأحوال لأنهم ليسوا من أهل الذكر وجماهير الخلف والسلف قالوا بأن العوام لا يعتد بقولهم بحال من الأحوال وإن كان قد نقل بعضهم عن أبي بكر الباقلاني أنه قال العوام يدخلون في الإجماع ويعتد بقولهم وهم يحتجون بالحديث طبعا الذي بيننا اسناده قبل ذلك وهو لا تجتمع أمتي على ضلالة قالوا أمتي ينزل تحتها على العوام وغير العوام وهذا خطأ بين هذا من باب العموم إذا قلنا بالصحة باب العموم الذي يرد به الخصوص لأن الله جاء قال فاسألوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذعوا به ولو ردوا للرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلموا الذين يستنبطونهم ولابد لهم من آلة الاجتهاد القاعدة التي تلي هذه القاعدة إجماع أهل البيت ليس بحجة إجماع أهل البيت ليس بحجة وإن كان, بعض وإن كان البعض وتعرفون من يقولون بأن إجماع أهل, أهل البيت حجة وملزمة ولا صح يعني مخلفة واستدلع ذلك بقول للعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الريجس أهل البيت ويطهركم تطهيره باننا الرسول ادار الكساء وقال هؤلاء أهل بي اهل بيتي وخاصتي اللهم اذهب عنهم الريس وطهرهم وطهرهم تطهيرا وطهرهم تطهيرا وحديث قول صلى الله عليه وسلم قد تركت فيكم ما تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله واثراتي اثراتي اهل بيتي المتمسك بالايه وبالحديث طبعا تعرفون من رافط عليه من الله ما يستحقون فهم الذين يتمسكون بهذا ويقولون بأنه وإجمعنا أنه قال ويطاهق قال أن الله عقل قال يريد الله يذهب عنكم ريجس قالوا ريجس الخطأ قالوا هنا ريجس الخطأ فإذا كان الله يذهب الخطأ يبقى ليس معهم إلا الحق فهم على الحق ظاهرين فوجبه الأغذ بهم وهم الحج بهذا ويستدلون أيضا قد تركت فيكم ما انتمسكتم به لن تضلوا بعدي أبقى. قال كتاب الله وإيش وعن تراتي يبقى الضلال كل الضلال في غير التمسك بما تمسك به أهل البيت هذا كلام فيه خطأ بين وخلط ولبس وتلبيس على الناس أما بالنسبة للآية إنما يريد الله يريده معكم الريدسة الريدسة هنا إيش من المعاصي والخطيات والسيئات يطهرهم ويطهرهم أيضا من العقاب فهي فضيلة أهل البيت ولكن لا تدل على أن إجمعهم حجة وإلا فالمسألة دائرة على مجتهد هذه الأم وهناك من آل البيت من لا يفقه في دين الله لا يفقه يعني ليس بعالم وهو عهاب التقي نقي له شرف النسب لكنه ليس, بإيه ليس بعالم فلا يدخل في هذا الباب وحديث إني قد تركت فيكم ما أنتمساكتم به هذا إشارة إلى الحقوق التي لابد أن تؤدى فحق كتاب الله ألا تهجروا ولذلك قال الله تعالى مبينا شكاية المسلم إن قوم اتخذوا هذا القرآن كان يقول وحق كتاب الله عليكم أن تقرؤه وتتدبره وتعملوا بما فيه من الأحكام إلى آخر الآيات قال قالوا عتراتي يعني عتراتي لهم حق عليكم البيتي لهم حق عليكم فأدوا كل ذي حق حقه ولا دليل من قريب ولا من بعيد على أنه إجماع وأنه حجة القايدة التي تلي هذه القايدة إجماع أبي بكر وعمر ليس بحجة يعني هو ليس إجماعا وإلا فالحق بأنه عند, عند كثير من المتقدمين يعني الشفعية في قول القديم والأئمة الثلاثة يقولون بأن قول الصاحب حجة لا سيما أن كان هذا قول الصاحب هو قول أبي بكر أو قول عمر الصديق او الملهم فالصحيح <تصفيق> لنا أن نقول في هذه القاعدة نعم <تصفيق> اتفاق أبي بكر وعمر ليس بيجمعه بحب... لكنه إيه حجة الحق أنه حجة على الراجح صحيح عند بعض العلماء وهذا إذا قلنا قول الصاحب حجة لابد أن نقول وله قراء يعني يكون عنده ظواهر القرآن توافق ما تبنى من القول ما لم يخالفه صاحب أخ وإلا فأبو بكر وعمر وعثمان هناك من خالفهم في كثير من المسائل فقوله السلام اقتدوا بالذين بعدي من بعد أبو بكر وعمر لا يدل على أنه اجماعهم حجه او انهم اذا اتفق اتفق كان هذا اجماعا هذا لم يرد بل النبي صلى يقول اقتدوا لذني من بعدي لانهم اقرب الناس الى الصواب واقرب الناس الى الاجتهاد فلكم ان تقلدوا ابي بكر وعمر ان لم تستطيعوا الاجتهاد والا فقد اجتهد الصحابه وخالف علي بن ابي طالب اخذ رجلا كان شرب خمرا فجلدوه وهو يجلد قبل ان يجلد قال جلد ابو بكر جلد النبي صلى الله بكر 40 وجلد عمر بن الخطاب وفي كل سنة وجلد أبي بكر أحب إليها وأعجب خالف أولا علي خالف وخالف علي أبا بك بكر وعمر وعثمان عندما قال بك اللهم بعمر متمتعا بها إلى حجة ففيها الخلاف ظاهر جدا في هذا الباب يعني الغرض المقصود بأنه يعني هناك مخالفة بين العلماء أبو بكر يرى مثلا ب قرارة إذا أرخى الستر فقد ورب الصداق والعلماء يخالفونه بذلك حتى في التوريس في مسألة ال ال الكلالة خالفه بعضهم وطبعا يرى الكلالة الذي لا أصل له ولا ولا فرق وبعضهم خالفه بذلك وأيضا يرى مسألة توريس الجد في هذا الباب يعني يراه جد يرى الجد ينزل من زية الأب يراه أبا طبعا خالفه زيد بن ثابت الفرضي خالف او بذلك وقلب التشريع الغرض المقصود بان اتفاق ابي بكر وعمر وان كان حجه لكنه ليس اجماعا ليس اجماعا القاعده ترى القاعده لا يعتد باقوال الفساق واهل الضلال في الاجماع عالم فاسق يؤخذ بقول في الاشتهاء ام لا هم يقولون لا يعتد بقوله واستدلوا على ذلك بادله كثيره من قول القول للنبي صلى هذا العلم من كل خلف عدوله يعني الفاسق لا يؤخذ منه ايش في الاجتهاد وهذه مسألة عظيمه جدا لا يتنى نقول بها أنا ما أقول بهذا القول سأبين لما لكن لو من يقول بهذا القول يعني يقول لك إشارة تنبيه لا تأخذ الفتوى من إيش من رجل يفسق وأفسق الفصاق من وقع في الشرك ولا. لا أدري إذا كان, إذا, كان إذا كان يقع في الشرك إذا كان يقع في الكف إذا كان يقع في المعاصر الكثيرة فهذا لا يأخذ بقوله صحيح فإذا يحمل هذا العلم كل خلف إيش عدوله طيب وهادي لا لا لا, لا يعني لا انا عدم المعصيه مفهوم ازاي لا انا عدم المعصيه ما من عالم الا وقع في معصيه ده ده ان وقع في الخطا قد يقع في المعصيه ويتوب منها ويبقى افضل الناس واطقى الناس عند ربنا ده في علا الله جل وعلا ان الله في علا يبين لنا كيف ان الانسان فيه ما فيه من الخطا قال رحمتي وسعت كل شيء وقال الله جل في في توبو الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون طيب وايضا النبي صلى يقول كل من ادم خطا خلق المؤمن مفتنا مذنب مفتنا نساء لكنه اذا ذكر يتذكر قال له الذنب يفي الى الله الفين بعد الفينه او ذنبي يقوم عليه لكن هو تواب اواب أو كل ما اخطا رجع كل ما أخطأ رجع. هذا لا ينظ... لا لا يمكن ان ايش مع معصيتي لكن من استدام على فسق معين وهو يجاهر به ولا, ولا يلوم نفسه ولا يتوب فلا الفلاف هذا الباب واحد مثلا مسك الحمية ويقول حدثنا حدثنا فلان فلان طيب الى ان يقول ومعنا سلسلة الذهب. مالك عن نافع عن ايه من منه الى سلسلة السناد بس قبل ما يقول حدثنا بيحبس بشد نفس ويحبس كيف نأخذ هذا لا يمكن أن يكون هذا يعني من العلم الذي يأخذ ولا يمكن أن نقول بأن هذا يحمى الفتوى لكن الرجل فعل ذلك وشارب المحرم مثلا أو شارب خمرا حتى وكان علما وشارب خمرا ثم في الليل تذكر بأن الرجل على يحرم المسلم من خمر الأخيرة وأن الخمر يألعن فيه عشر فقام فآبا ورفع دايه تبت إليك يا رب من تاب الله عليه ولا يجوز اصلا معتبته حج ادم موسى حج ادم موسى حج ادم موسى ما صح مراجعة العاص الذي تاب لان نظر على يسقط عنه كل ما ايش لكن ال ال الذي يبقى على هذا طبعا الاعلماء يقولون ادبوت هذا الضابط هذا الكلام كله في ايش في الفسق الذي ليس نابعا عن تأويل ما هو كيح كان بيشرب النبيذ لكن عن ايه عن تأويل والنبيذ يسكر حرام وإن الله سلام قال ما أسكر كثيره فقليله ما أسكر كثيره فقليله حرام حرام ومع ذلك هو اجتهد ورأى النبي ليس بخمر ده اجتهد ده بتأويل فلذلك لا يوضح فيه بل أحمد كان بيقدمه على الثوري ويرون أنه أتقى من الثوري مثلا وأعلم منه هذا كان فيه خطأ لكن الغرض المقصود الضابطه على يكون بتأويل عمات الجمهي الأهل العلم لا يرون للفاسق قولا يؤخذ منه يقولون العالم الفاسق لا يعتد قوله في الإجماع يستدلون بحديث يحمل هذا العلم كل خلف عدوله لو أخذوه بمحمل ابن عبدالبر سيؤخذ قوله لأنه بيقول كل من حمل العلم فهو عدله حمله للعلم يدد على عدل عدلته وأيضا استدلونا بقوله السلام لا تجتمع أمتي على ضلالة كما بين إسناده قبل ذلك العلماء الذين استدلونا يحمل كل خلف عدوله على الوجهين الاحتجاج على الوجهين من قال بأنه يوخذ بقول الفاسق قالوا ولو قلتم أنه فاسق بمعصية حمله للعلم تعديل له ويقولون لا, لا تجتمع أمتي على ضلالة هذا عموم ينزل تحته البر وإيش والفاجر صحيح ولا لا عندنا قولة. قول جمهور المتقدمين والمتأخرين قالوا الفاسق لا يؤخذ منه قول ويستدلون باحاديث يحكم كل من كل خلف هذا لا يمكن كل وقول بعض العلماء منهم الجويني والغزالي وابن الخطاب والحنبله قالوا بعدم اشتراط العداله لان الاصل الاجتهاد في المساله وان كان عنده الاجتهاء قالت المساله الاجتهاد وهذا أقرب للصواب من قول الجمهور وعنده آلة الاجتهاد وقد أتى بالقول يعتد بقوله هذا أقرب كما قلنا من الأولين كما سنبين لأنه حقا لو حمل العلم وكان متقنا حقا حيمنعه عن المعصية سيجر إلى التوبة الشفعية توسطه بعض المحقين من الشفعية توسطه قالوا ان جاء بمستند ظاهر يعتد بقوله وإن كان قوله مجرد عن المستند فلا وهذا من أمتع وأدق النظر العلماء في هذا ليش لأنهم يرون بأن الأصل في هذه المسألة أن المسألة أو المعضلة الأصل فيها التبين لأن الله قال إن جاءكم فاسق بنبأ إيش قال طب تبينه لو تبينت أنه جاء بالحق ترفض أم تأخذ أبشروا قولوا فصلوا ها تأخذ يبقى هنا الشفعية نظر للآية وجمع بين القولين قالوا فسقه إشارة على إلى عدم توفيق فلا يؤخر قالوا وإن فسق ولم يوفق قد يكون صاحب قد يكون هذا الرجل صاحب نية طيبة والأمر على القلوب وله تقوى وله قبيعة مع ربي وقد عصر جاهر بالمعصية ويوفق للخير يبقى مدارنا هنا الآن هل القول الذي جاء بي حق أم لا لأنه يتمشى مع الآية إن جاءكم فاسق بنبأ إيش فارفضوا فاردوا لا تقبلوه مطلقا لا الآية جاءت إن جاءكم فاسق بنبأ إيش طيب فتبينوا النتيجة في أصل تقدير في الكلام فتبينوا فإنه أجدتموه حقا فإيه فاقبلوه إنه أجدتموه بطلا فاردوه يبقى لكن العدل حق لأنه لن ينقل إلا الحق مفهوم الكلام مفهوم وأيضا المأخذ النظري أنهم يقولون الفاسق لا, رأ... لا يرعوي وقد يتجرع على دين الله وقد يبيع دينه بثمن بخص دراهم معدودة فكيف يأخذ بقوله يعتد بقوله في الإجماعة قلنا ولذلك قيدنا هذا كلام من وجيه ولذلك قيدنا إيه؟ بعد التبيين إن جاء بمستند ظاهر أخذنا به جاء بمستند ظاهر أخذنا به هذا الأصل في هذا الباب وصراحة هذا الذي يعني أدين الله به بأن قول العالم وإن كان فاسقا انت بينا بمستند ظاهر عنده أخذنا بقوله هذا قول الشفعية قول بعض الشفعية هل يستند الإجماع على الاجتهاد قائدة هل يستند الإجماع, قاعدة. هل يستند الإجماع،, مستند الإجماع على الاجتهاد جماهير الخلف والسلف قالوا نعم مستند الإجماع الاجتهاد كما يصح أن مستند الإجماع للقرآن والسنة والاجتهاد قالوا مستند الإجماع أيضا للاجتهاد وستذل على ذلك بقول السلام لا تجتمع أمتي على ضلالة يبقى لما اجتهدوا واتفقوا يبقى هذا هو الحق وحديث ما رأىه المسلمون حسنا فهو حسنا كما بينا أن هذه حديث كلها لم تسوط على المسلم وهي تصح موقفات لا مرفوعات عمتا الجماهير يرون بأن الإجماع قد يستند إلى القياس ويستند إلى الاجتهاد طيب وخالف بذلك الظاهرية وقالوا لا يتصور عقلا لتفاوت العقول والفهوم فتفاوت العقول والفهوم تأبع على الاجتماع على قول واحد لما اختلفت العقول وتباينت الاجتهادات فلا يمكن الى الاتفاق لا يمكن الوصول الى الاتفاق وهذا كلام فيه نظر فالصحيح انه ممكن تتوارد الافقار وتتفق واخت... مع اختلاف الفهوم لكن المقدمات كانت متحدة فلابد نتيجة إيه؟ ان تكون متحدة طيب وذهب بعض العلم انه متصور لكنه ليس باجماع الاجماع لا يمكن ان يكون مستنده الاجتهاد طيب وان كان الجمهور يرون بأن عموم أدلة الاجتهاد تنزل أيضا على هذا الاجتهاد لا تجتمع ما تعالى من رأاه المسلمين حسن فهو حسن إلى الأدلة قال الله جل فعلا ما يشق رسوله يتبع غير سبيل المسلمين نوله ما تولى المسلمين جهنم وساءت قالوا سبيل المسلمين هو الآن كان على الاجتهاد فهو واتفق عليه فهو صحيح وان كان على منص فهو صحيح طيب نحن نتوسط في هذا الباب ونقول الأصل أن الإجماع لا يكون إلا عن دليل الإجماع لا يكون له مستند إلا عن د طيب وقد نقول بأنه الإجماع يكون قائما على على استنباط من الدليل القياس المست 벗 من الدليل وظاهره الدليل أو الاجتهاد الذي يكرم حول الدليل قد يكون الإجماع عليه لكنه يضعف عن مرتبة الدليل الذي مستنده الآثار طيب وابن تميع يرى بأنه ما من إجماع إلا له مستند من السن ما من إجماع إلا ول أي مستند من السن أما الذين قالوا بأنه على الاجتهاد قالوا عندنا الدليل بأن الإجتماع قال ان الماء طهورا لا ينجسه شيء طيب عندنا رؤية أخرى إلا ما غير من طعم أو لون أو ريح اتفق المحدثون على وضع هذه اللفظ اللفظ هذه التي صح إلا طيب وما عنا الإجماع عليها مفهوم الماء طهولة ينجسه شيء سقط فيه نداسة إلا مغير طعما أو لونا أو رائحة فقالوا إن غير فيها دلالة وضحة ليش نعم هذا هو هذا الصحيح الذي لابد منه انتم فهمين فقالوا اجماعة الام على ذلك وان كان النص ضعيف يبدأ هذا اجتماع عن اجتهاد قلنا هذا الاجتهاد نحو ايه نحو النص قال اذا بلغ الماقلتين لم يحمل الخبث وهذه فيها تلالة واضحة جدا على انهم يستنبطون من الدليل فان كان الاجتماع مستندوا الاجتهاد بالاستنباط يحومون حول الدليل بفهم الدليل هذا لكنه يكون أخف مرتبة وإن كان, وإن كان بعض محققين وكما قلنا ترجح الشيخ السلام تمية يرى لا إجماع إلا أن يكون المستند من النص لا إجماع ليه؟ لأن لا تجتمع أمتي على ضلالة يبقى اجتماع الأمة لا يكون إلا عليه أجيبه على حق ولا حق إلا ما كان من وحي الحق وكل الحق إذا كان الوحي لذلك المسلم قال اكتب والذي نفس بيدي لا يخرج من هنا إلا, إلا إيه إلا الحق إلا الحق قاعدة أخرى لا يشترط أن يبلغ أهل الإجماع الذين أجمعوا على مسألة إلى التواطر ليس شرطا أن يصلوا إلى التواطر وهذا حق لأن المسألة على قلة من المجتهدين ده كل زمان كل زمان يقل فيه العلماء كل زمان والذي يأتي بعده يقل فيه العلماء كما قال ابن مسعود ما من زماء قال أنت في زمان كسر فيه الفقهاء وقل فيه القراء وقال الخطباء وسيأتي على الأهم زمان يكثر في الخطباء والقراء وقل الفقهاء فكل زمان يأتي وهذا أصلا أصيل من قول أنس ردنا عرضاه بأن النبي, قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأتي الزمان على الناس إلا والذي بعده شر وأشر الشرور إن صح التعبير قلة العلم الشر والفتن والهلاك بسبب كسرة الجهل وقلة العلم وهذا الذي وصف النساء عندما قال يرفع العلم قال لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم واذهر الجهل قال وإن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزاع مصدر العلماء ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالم وفي الواياه لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئله فأفتم غير العلم فضله أضل ولأن النبي السلام قال لا تجتمع متى على ضلالة على قالوا هذا الحديث فقالوا إذن الآن المهم أنهم يجتمعوا على الحق وينظر ويصعب أن نقول أن كل الأمة لابد أن تدخل تحت هذا وأن يكون التواطر المجتهدون فقط أم الذين اجتمعت كلماتهم على المسألة سواء بلغوا التواطر أم لا بلغوا التواطر فهذا يكون إجماع لأن الأمة لا تجتمع إلا على الحق لا تجتمع على ضلالة القاعدة الأخيرة بفضل الله رفي في مسائل الإجماع قاعدة يجوز الاستدلال بدليل لم يستدل به الصحابة يجوز الاستدلال بدليل لم يستدل به الصحابة يعني تاتي في مسألة من المسائل فاستدل فيه الصحابة بدليل أنت تاتي بدليل غير هذا الدليل الذي يستدلون به طيب لو ضربنا مثلا بأن النبي السلام قال لا تبيع الدرهمة بالدرهمين ولا دينار بيش بالدينرين وأن النبي السلام قال التمر بالتمر إيش ربا إلا أن يكون يدا يد يد بيد مثلا بمثل فتأتي تأتي تسأل مثل صاحبنا الصحابة عن مسألة التمر او الذهاب يقول لك لا مزايدة. الزيادة ربا. فقد قال لينا مسلم. الزهب بالذهاب ربا. الفضة بالفضة ربا. التمر بالتمر البر بالبر. الشعير بالشعير الملح بالملح. ربا. إلا أن يكون ياداً بيد مثلاً ويحتاج بها الحديث. بس والصحابة يحبون بها الحديث. ياتي من التابعين يقول صاع تمر بصاعين من التمر ربا. الدليل عليه حديثنا السلام التمر والتمر إيش ربا إلا أن يكون مثلا بمثل سواء بسواء طيب ما يحتاج بهذا الحديث يأت سعيد بن مسيب فيحتاج بحديث بلال أنه قاتل بصاع بتمر جنيب فلما أكل مثلا منه قال له قال له أكل تمر خيبر هكذا قال لا, لا والله يا رسول الله لا والله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما نبدل الصاع عين فماذا قال النبي السلام او عين الربا ردوه فسمعوا عين الربا يبقى هنا الاحتجاج كان بحديث غير الذي احتج به الصحابة صحيح ولا لا واذا يصح ان يستدل المر بدليل لم يستدل به لان مسألة الاستدلال مسألة وجه الدلالة فهم الدليل طيب وايضا الصحابة لم يحرموا على احد ان يأتي بدليل غير الدليل الذي استدلوا به مفهوم لأن المقصود من الصحابة أنهم يقولون هذه المسألة حلال حرام والدليل كذا وليس المقصود استعاب كل الأدل المقصود التدليل عليها فلأي أحد مشتهد يستنبط الحكم من دليل آخر يأتي به مفهوماً غير مفهوماً هذا هو ولذلك الشفعي لما استدل على الإجماع بقول الله ومن يشاق رسول تبع غير لم يستدل بها أحد من الصحابة صحيح لله؟ فإذا استدل العالم من العلماء بدليل لم يستدل به الصحابة لكنه وافق هذا الأمر يصح هذا الكلام وإن كان الشفائية يرون أنه لو أتى بدليل لم يستدل به الصحابة لا يقبل منه لأنه لا بد أن يكون له أصل طبعا هذا المسألة هذه مسألة قوية يعني جهيدة جدا بأنك لا تتخذ يعني لو قيلت على القول فقط لقلنا نعم يعني لا يصح لك أن تتبنى قولا ليس له أصل فيه في السلف كالذين يتشدقون الآن ويقولون في الشيء, في الشيء اسمه ولاة أمور الشيء اللي عندنا واحد أجير نوصفه بأنه أجير نقول لا في السلف علمت لا علمت السلف فتكلمت به ولا أتقنت المسألة في الخلف فأتيت بالدليل عليه مفهوم يعني أنا ابحث عن مصطلح الأجير ده في من أول من عند من عند أبي بكر الى السيوتي. وبايل لنا ما الذي يقول بهذا الكلام. ما فيه. بحال من الاحوال. لا علم السلف اتقن. فقال به. طيب. ولا علم الخلف اصلا. الذي لابد ان ينبني عن السلف. جاء بدليل قوي يقال به بهذا. ما فيه. بمعنى ذلك انك تقول هذه مستحدثة لا ينفع فيها الشرع. من وين. ما ليس لها ادنى سلف. ما هو يا ولي امر. يا ليس بولي. امر. <تصفيق> وكل من جاءك ولاه الله أمرك فأولي أمر عليك السامة والتعالى مفهوم الكلام هذا هو لكن أنت الآن يعني هذه مصيبة هذه لما تتكلم على أنه هذا ولي أمر لا ده مش ولي أمر ده أجير ده غفير ده هذا كلام ما يصحش لا يصح لا يصح لأنك هتكيف شيء هذا الشيء سيخالف الشرع بعد ذلك في كثير من الأمور عبد الملك ابن الوروان الزبير كان ولي الأمر عبد الملك ابن الوروان صار وليه أمر ولقيل أجير وغير أجير المهم الغالث المقصود أن هذا التوصيف هذا الكلام ليس له سلف توصيف هذا ليس له سلف فأنتكلم على أنه الذي يتكلم بمسألة لابد أن ينظر لها إيه أصل في السلف <تصفيق> على يقولون من استحدث قولا أو كلاما في مسألة ليس له سلف في أفو مرتدع بدعا وانا كما قلت كثيرا لبعض طلبت العلم النوازن ليست نوازن يعني ايه يعني لابد نقول لها اصف السلف ما انت مش عايش استغفوا الله الله لا يعلم ما سيأتي فلم يشرع له وانت استأتي بجلالة قدرك فتشرع بعد ذلك لا هذه الشريعة الغراء صالحة لكل زمان وايه ومكان. فكل ما ينزل وهذا الشفعي قاله قال ما من نازلة إلا وفي كتاب الله يحلوه علمها من علمها وإيش وجاهلها من جاهلها هذا لابد أن نبينه حتى يتعلم المر فرق بين أقول أن هناك دليل مستحدث أو قول مستحدث دليل مستحدث على قول للسلف ده أنت بذلك بتعدد قول السلف وتعمل إيه صراء في الاستدلال كما فعل ابن تامية يأتي بالقول ويأتي له بأدلة كثيرة ده اسمه فقه إتقان صراء في الاستدلال لكن لو جئت بقول مستحدث لابد من إنكار عليك امشي لما؟ لأنه ما من نازلة إلا وله صورة صورة في السلف هذا أصل الأصيل في هذا الباب ولذلك لما قال الله جاء على فاسأله هل يديك أن تعلمون لما قال الله جاء على ولو ردوه لرسوله وإلى أولي الأمر منه طيب أقول الأمر من أبو بكر وعمر وخلاص وانتخذت الاشتهاد مات في الأمة ولا كل عالم كل... ليش؟ لأن العالم هذا سيعلم الصورة لأنه في ذهنه يتصور فتنطبق الصورة المعاصرة على الصورة السابقة ويأتي لها بالدليل وتنتهي المسألة ليش برع الإمام الشاطبي في مقص الشريعة لحسن التصور في السلف الخلف براعة ابن تامية كانت في ذلك بإتقام مقص الشريعة أما نحن في هذا العصر لا في شاطبي ولا في استلي ولا حتى ميامي هي المسالة؟ لا ما فيش الشاطبي العصر لا تجد الآن ما فيها هل تحسب أنه أتقن فصار الشاطبي العصر عشان يتكلم عن مقاصد الشريعة مقاصد الشريعة لابد من رجل أتقن إتقانا عظيما في الأصول وفي قاعد الفقه ونحن لا نرى ذلك فذلك الكلام في مقاصد الشريعة ليس لأحد الناس والمستجدات بد الذي يتكلم فيها يكون قد برع في العلمين وظهرت براعاته في ذلك وتعرفها من تحليله للمسائل ولك أن تتبين وتعرف الآن من العالم من غير العالم بإذن نكون قنسائنا من القواعد الحمد لله ستتكلم عن الإجماع أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ورزاكم الله خير الجزاء